Book 2. Sitten Kuusi. وتisعun. Sittä وتisعun. Konjuktioita kolme. Harjoitus. Kolme. Kolme. Kolme. Harjoitus. Kolme. Nouse heti. كن انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه. فاسن هتي كن بيتا أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعبا مجرد أن يكون علي أن أدرس. Lopetan töitten tekemisen heti kun täytän 60. Saatowaqaf 'ani al-'amal bi-mujarradi an asira fi al-60. Saatowaqaf 'ani amal mujarrad an asira fi al Milloin soitatte? Mata anta satattasil? Mata anta satattasil? heti kun minulla بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت هام سوittaa heti kun hänellä on سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت مِينْ كَوَنْتَ إلى متى سوف تشتغل؟ إلى متى سوف تشتغل؟ تَتَوَيْتَ نِينْ كَوَنْكُنْ بُسْتُن. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. تَتَوَيْتَ نِينْ كَوَنْكُنْ لَنْ تَرْبَعْ. سوف طالما أنني بصحة جيدة. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. <تصفيق> إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. <تصفيق> sensiaan että tekisi إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ إنها تقرأ الجريدة بدلاً من أن تطبخ هان istuu kapakassa sensiaan että menisi kotiin إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت إنه يجلس في الحانة Bedalen min en yathab il-elbeit. Mikali Tieran oikein, hän asu täällä. Hasbama alam, fa inna hujaskun huna. Hasbama alam, fa inna hujaskun huna. Mikali Tieran oikein, hänen vaimonsa on sairas. Hasbama alam. فإن zaujeta tiedän, حسب ما أعلم فإن tiedän, Hannon mikäli tiedän, Hän on työtön. حسب ما أعلم Hannon عاطل عن العمل. tiedän, Hannon työtön. Pästä, mikäli tiedän, Hannon työtön. pommiin. Olisin muuten tullut ajoissa. لقد راحت علي نوما وإلا لكنت حسب الموعد. لقد راحت علي نوما وإلا ل حسب الموعد. Muuhastuin busista, olisin muuten allut ajoissa. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. En löytänyt tietä. Olisin muuten ollut ajoissa. Lam Ajid al Tariq. Wailla lakun tu Hasab al-Mawad. Lam Ajid el-Tariq. Wa illa lakunt Haseb al-Mawad.